جرح جديد يستفيض به الدموه ومراجل الكفر الأثيم تضرموه جرح جديد قد أسال بتجديد المجازر مرمو جرح مرير ويرأن رجالنا ما عاد من يحس ويرحم أفضان يا جرح انتلف بالردى حتى أقيم على الثرى المستمور أظن ليلا تدث ترى حتى توا إن أساه الأنجم طوالتي يوم اشهر احطه وعلى مرى بعنايا فل ويحسمه عبد الصليب بها فان شب سهمه اوه من قد جلت قد أثبتت طعنات في أحشائها فغدت إن يذيب شك وهدموا قد كشغل كفر اللعين ويقسم إني أراها تبعث الصيحات في أفق الردى والأفق داج معتماء إني أراها تستجير منا فلا سكموا ولا تتبرموا إني أراها تلفظ الآهات في أسر العدى والقيد قيد أدهم يا مسلمون إذاهها والفضاء يرنو إلى صوت يجيب ويقدم يا مسلمون أما لديكم نخوة أوما لكم قلب لها يتألمون فقد نكأ الصليف جراحها وغدا على أعراضها يتهجموا قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلم قوموا لنصر المسلمين أعزة 국민ively luckily